وَلَقَدَ آتَنَا بَنِي إِسْرا إلَكِتابَ وَالْحُكمَ وَُّبُ وَتَورزَقناَاهُ وَررزَقَناَاهُم مِنَ الطباتَاتِ وَفَبللناَاهُ على العالممين وَآتَناَاهُ بَينَات مِنَ الْ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 والله ولي المتقين هذا بصير للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم ينقنون ام حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام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 فَأَرَى أَيْتَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ الله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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ لَوَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَلَهم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ لَنَسْأَلَنَّكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا مَأْوَاكُم مِّنَّا وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَ